هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا, قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا 119. أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا